أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما رسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم, يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة